جعلوا والتحدث الكرينات وكان يوم السخيفة يوما عظيما في نهايته وإن كان كان عصيما في بدايته ثم قاموا الحجرة الشريفة عشان يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الوفاء كانت في فجر يوم الاثنين من اثناشر ربيع وكانت دفن يوم الأربعاء حتى تعز الكلمة وبيع الصديق بالخلافة ونسألهم ان كثير وفاية يوم الثلاث والدفن يوم الاربع نسأل يوم الاربع برضو والدفن يوم الاربع ما يهمناش بذورة كتير انما لا يهمنا انهم سيعوا صوتا لا يرون صاحب الصوت يقول في رقل اركان الحجرة ايها الناس ان لله عزاء في كل مصاب وايوظر عن كل متروك فبالله فاتفوا ولامره فاصبروا فان المصاب من حرم الثواب لا من تخذ الاحباب وبحثوا على الصوت فلم يجدوه فقال الصديق التمسوه فلم يجدوه فقال الصديق لعله عبد الله الخضر جاء ليعزي في نبينا صلى الله عليه وسلم والواقع ان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبرة لكل معتبر والصديق قد احتاج على الناس المتألمين من الموت وقال لهم لقد أنظركم الله في حياة نبينا بالموت نفسكم لهو الله لم يدع في القرآن الشيء إلا ذكره وقال لحبيبه إنك ميت وإنهم ميتون وقال أفإن مات أو قلت إن على أعقابكم وقال كل نفس ذياقة الموت وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذا يكعد الموت وقال له كل من عليها فان وقال له كل شيء هالك إلا وجهه فإنتوا ليه ليه متألمين فعدأ الصديق روع الناس وسكل كلوبهم وارفضوا بحكم الله عز وجل وكانت فاطمة رضي الله عنها من أشد المتألمات لوفاة عليها ولكن مما سلاها وعزاها أنه عند الموت ناداها فجاءت ثم رفعت أذنها من على فمه ويتمتحن بالبكاء كان ذاكي مرة ثانية فرفعت رأتها من على فمه ويتمتحك قارت عائشة عجيب من انها بكت ثم وحكت ولكن وفاة الرسول شغلتني عن سؤالها فلما مضت أيام قلت يا فاطمة بحقي عليك وأنا مثل أمك خديجة وأنا أم المؤمنين إلا ما أخبرتيني لقد بكيتي قبل وفاة الرسول ثم ضحكتي يعني ممكن أعرف السبب قالت يا أم المؤمنين إنه أثر إلي أولا أنه سيموت في مراضيه هذا فبكيت إشفاقا علي ثم أثر إلي مرة ثانية بأنني أول أهل بيته لحوقا بيتي قال ما تعيطيش لأن المسألة مش طويلة يعني المدة اللي بيننا مش طويلة أول واحد بأهل بيتها حيلحاني فضحك فرحان اللي حاجته فرفت إن المدة بسيطة ورأني الدنيا وتستهلش إيه البكاء عليك في الواقع إن الرسول قبل ما يلقى ربه وقبل ما يلحق من رضيك الأعلى كان فاكر بأن عنده في الحجرة أربعة دلائم من بيت المال من خبيرة بتاع الدولة كان كالأمان تجمع وتضع حجرته ومنها توزع على الفقراء وقد يبيتها من غير عشاء او من غير افطر وصائق وفرأ ناس فقال لعائشة رأي الله عنها ان بالحجرة اربع الدلاشر فارسلي من يأخذها من الفقراء قالت عائشة ثم اغمي عليه فانشغلت به عن الدراهر ثم صببنا عليه من سبع mehr an barida hatta asar kan awal ma takallam an qal ya aisha al an faqt al darayeb ya sala chuf al riyasa chuf al zuama chuf hamam ham al nas chuf bimmut wa 3amal al 4 dirah al dirah zay 1 sa3a wa 2 maliy yani 8 qirush wa 8 maliy ali qul li al rasul 3amal حان طلعها ما سعرف اهل فيه ما حد بالهجة قال لها الفقية لقى تعالى داخل ابن عمه قالت له يا علي ارجوك ارخامنا اللي بعد رائم دونه الوصول يؤمر بالفقه عليه الفقه فقيرا أعطاه لكم رجع قال له الفقه يا علي قال لي. وجدت فلانا فسلمتها لكم فقال الحمد لله الآن خطاب الموت ما ظن محمد بربه لو لقيه وعنده هذه الضرائم كان ربنا يعمل في ايه لو قبلته يا الله وعندي هذه الضرائم في الواقع ان الرسول قبل ما يلقى ربه وقبل ما يلحق بالرسيط الاعلى تلع لهم مع اسامة ابن دين والفضل ابن العباس ابن عام التاني اسندوا لحد ما ادر يا عدو على الدرجة الأولى من منبر والجليس بتخطي في الأرض مش قادر يشيلها والناس في المسجد بيضجهم عشان الحالة دي وقال يا بلال أنصف للناس لأنني ما عنديش عندي صوت ما عنديش صوت يبلغ سكت الناس وقال الكلام يسمعهم مني بلغ قال أيها الناس أوصيكم بتكوى الله وبالصلاة وبتوحيد الله ثم قال أيها الناس ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجردني ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ المال ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليجردني لا تخاف الشحناء من قبل ولا ولا تمنى عنكم هيبة النبوة أن تأخذوا حقكم مني فإن أقربكم إلي وأحبكم عندي من أخذ حقه مني أو حلالني وسامحني حتى ألقى الله طيباً نفسي لأنه له فلوس يجي قولي اللي ضربته مرة وانا قطبان يجي يضربني الشتامته يجي يشتمني والناس ينشجون وأن وينتحبون البكاء ازاي يخذ ده ده رسول يقولي نضربه ازاي وعلي ناخد فلوسة ويشتمه ازاي انه ما يا اخواننا ده بيشرع بيشرع الرؤساء بعده والحكام والزعماء بيقولوا اخذوا بالكم ان اي واحد يظلم مسكين ولو عصهورة لن يفلط من عقاب الله او سيد الخل بيقول له بيأخذ إلا له حاجة يجي يأخذها بيأخذ واحد ويف بس قال له حتى لك قلت كده ومش هتفتح لو عدت انت عندك ليه ثلاث درعين قال له بتعييه ليش حالك ولا طالب لديك وصف ولا كن بيعلم بس تذكرني عشان ربما الناس يفتكروا بأنا كنت بأنهت بتعييي دوري قال له قبل ما تعيه بيوم واحد كنت قاعد ومعك في الدرع ومرة عليك واحد مسكين وقال لك اديني حاجة لله وانت عمرك مرضيك فبكالش معك وبعدت لبيوتك التسعة ما لقيتش عندهم حاجة فقلت لي انت معك حاجة ادارك لحد ما ربنا يجيب لبديك فاديك ثلاث دلائم على عسابك ألتب الحمد لله الحمد لله يجعل ديني صدقة على أمتي الحمد لله اللي بخطي بيشو بيديك لبيتي يا فضي ابن العبات وابن عمه اديره الدلائم الثلاث قال لرسول الله نشو قلت كده عشي يخذ قال لا والله لابد انت خذ حد له فلوس حد شزمته حد جلته ما توحده وبعد ذلك السيدة عائشة راح داخل بقى داخل لقى ليلة ابنين اللي هي بقى ما اطلعش منها لك الله السيدة عائشة رأعتك لبقيت أمهات المؤمنين قالت لهم ان رسول الله امسى في مرض الموت وليس عندنا زيت النص تصبح به يعني مفيش دوائز زيت نبلعهم سرجة عشان نشوف بس وش رسول عيان بيغم عليهم عاوزين ينوره فالبيوت التسعة قاله والله ماسا هو أول حديث يقول لي سيدة عيشة لأن ما كانش في عكة من سمن بلاش الزيد ما والسمن بلده بيولع قال سبحان الله أردتنا سبحان الله ولو في عكة السمن حانو كنا جمسنا بيها كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة من غير أن يقذ في بيتنا هذه البيوت اللي خرجت الرجال وخرجت الزعامات كلها والإيمان كله واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آية الله والحجم ده فقر جيوب مش فقر قلوب قلوب ما أملوها بالإيمان يا ما ناس قلوبها خربانا بالإيمان وجيوبها عمرانا بالفلوس ما تدخلش منها عاش أذام القلب غرب إن الإيمان بالله ما تنتظرش بالصحر ورحمة إن المهم القلب عامل بالإيمان مهما كان صحره حتى من غير عينة من غير عشيرة من غير مال تجد رب العزة جل جلاله بيحوضوا بإيمان بتاعه وكان حقا علينا نصر المجين أيها الإخوة الكرام رب العزة عشان يواسي الصحابة اللي زعلوا عن رسول إباماته وبعضهم اللي كان ضعيف الإيمان في غزة أحده بتاع بيقول لهم يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا دي كتب أعمار مسجلة عند الله ولكل أجل الكتاب وإذا جاء جالهم لا يستأخرونها ساعات الولا يستخدمونها فانتوا ليه ثقاتكم في الله لا. لازم تكون 100% بأن الرسول مات ولا غيره دي عبارة عن أجال مش فوضى هي دي مش ملك الموت مش جدا بمهرجا اللي يأخذه في رجل ياخده. لا يمكن دي واحد بيسأل ملك الموت مرة بيقول له انت بتعمل ازاي في الله في الأعمار اللي انت بتأصفة دي ادع صفة والله ما اقبط طروحة بعوضة ولا برغوس حتى يأذن لي ربي ويرضى للمرغوث نفسه للمرغوث والناموس من ايه احواني كده يعني اللي بقى استدل ده مش صحيح وما كان اي نفس حتى ربنا ما ادش مكان لاذمي اي نفس ولا تستعبد ولا حيوان وما كان اي نفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا لثيه منها وما يقول الثواب اخره له فينا وتراجي الشاكر في الكلمات دي لها معنى كبير تلفعنا احنا برده يعني ربنا بيقول برده اللي عاوز يعيش عشان الدنيا ويملى كرشه ويملى جيبه فلوس برده على دول غرض مش هيمنعك شوف الحريه انت ربنا قال هندي له طالما بس مابقاش بالك الاخره يجي يقول لي نا. يا رب الجنه فيه اقول له انت لا اردت الجنه ولا توضح ولا سعيت لها ولا خطرتك على بالك انا اديت اشي وما كان عطاء ربك محظورا كل منهم ايه اللي عاوز الاخرة ربنا بديه من ايه اللي عاوز الدنيا برضو بيديه من ايه كل من كل منهم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ايه محظورا يعني ممنوعا ربنا يمكن يمنع من كان يريد حرف الاخرة نجد له في حرفه انت عاوز ايه انا عاوز ربك يا رب وموت بخير وموت على الاسلام والقبر انجو من سؤاله اهوانه والاخرة طيب حيث انك عارفت الاخرة انا حدك الدنيا فوق البيعة حدك الاخرة اللي انت عاوزها وزوضك من عندي اهن الدنيا حباح بحالة وتعالك وتعيش كريم في رخاء طيب ما يولي ثواب الدنيا نؤتيه منها بس ربنا ما قالش نؤتيه اياها قال نؤتيه منها المن للطبعيط زي تقول له ما هو عارفين يعني مش معلقة اهن ربنا تحت ايدي الناس وتحت اعملهم يقول له انت مش دع دنيا حدك حاجة حديك حاجة منه لعاعة رسائلة بتاعة الدنيا الف صورة الشورى ومن كان يريد حرف الدنيا نيتيه منها رب بس ما لقوا في الأفراط من النصيب وقال في صورة البكرة واسمعنا يحب فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس الدين بس شبعنا ودنا إسوال ويالو وما لقوا في الأفراط من النصيب ومنهم من خلاق ومنهم من يكون ربنا في الأفراط دنيا حسن وبالاخره دي حسنه وقنا على الرخاء ولك لهم نصيب مما كسبه ايه المنه انك انت تقول لي الكلمه دي اذا في الاثنين قرب في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على الرخاء المراد بالحسنه هنا ايه العيش والعافيه في البدن والصحه في الجسم والسلامه في العقل والتصرفات في المال والعيال والزوجه يا كلس محسس الدنيا فأبو الحزب على الأخيرة أجربان ينجيك من سوق الحساب وينجيك من شر العذاب ومن غضب رب الأرباط وإذا خلق الجنة من الحزاب مالها دي ينأخذنا الاثنين ونصلي عنا بالزيد جد عبد من عز وجل بيغيرنا بلقم السابقة بيقول يا جماعة بتي يا اللي ادعيلته على اللي مات ودي السيشد وبعضوكم قال لي يالله على موسوفيان والكلام الفرغ اللي حصل ايه رقيقة كلما مستهبقا لانتوا احسن مننا دانتوا مؤساء دانتوا خير ام دانتوا شغلاء على الناس ايه رب وحد كان حصل ايه حد حصلت وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وحنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قال رب نغفل لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقزامنا وانصر مع القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المشهرين الثلاث أهدل كلهم ونخصهم كلمة واحدة إن رب لم يقول يا منات أتباع أنبياء ماتوا في أساء المعركة ومات معهم أحيانا الأنبياء بتوحهم ومع ذلك ما ضعف ما استكانه ما وأنه الوأنه هو الضعف وبعدين الاستكانة معناها الزلة واستسلام بالعدد تعالوا بأخذ خلاص احنا غلابا ارحمونا لها فلا واحدوا ليبقى أصرعهم في سبيل الله ضعف. وما ضعف لا واحدوا إما حسبوا ولا ضعفوا عن استرسال استمروا في الصمود والجهاد ولا استكانوا ما استسلموا ولا ذلك فما ايه كل همهم مش كم من جهة اللي مات منهم وقال للجراحات لجات ربنا رفل لنا ذنوبنا وإيه صلافنا في أمرهم ودي مسألة يا اخواننا محدش بيتنبأ لها وبيقرأ يعني ربنا بيقول إن المؤمنين اللي كانوا بيحاربهم مع الأنبياء ما كانش يهمهم في أنهم ينتصروا ولا يموتهم إن ماتوا بالشهداء وإن انتصروا وعاشوا أوفيا إن كان همهم في أي قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفلنا ذنوبنا وإصرا فنى في, وإصر في أمين أنت بتحارب الآن أنت مشغول بالزنوب والغفران بتاع الزنوب ولا مشغول بالمعركة قال لا قبل ان نطلب من الله ان ينصرنا في المعركة نطلب منه ان ينصر لنا اولا لان الهديمة ما بتجيش للجيش الا بالمعاصيم الهديمة بتجي للامم منزلوبها قبل ما بتجي لها من عذاب وهذا هو السر في ان عمر بن خطاب الله يرضى انه باعت لساعد بل ابيع قاسف اللي هو قائد جيش قال له يا ساعد اوصيك ومن معك بتقوى الله فان تقوى الله خير وزاد ضد العدو ومحذرك أنت والجنود من معصية الله فإن ذنوب الجيش أشد عليه من عدوه يا سلام على عمر قال المعاصي بتاعت الجيش عن وأضرع الجيش من أعداء نفسه لأن الأعداء في الخارج والعدو في الداخل والذنوب في الداخل صلوا على الرسول صبرت لنا ذنوبنا وعصر وفنا في أمرنا وثبت أخذامنا والصر تثبيت والنصر جيه بعد طلب المغفرات بتاع الدلو وربنا تعلم أعطاهم ما يطلبون فأهتاهم الله لثبابة الدنيا وحسن ثبابة الأخيرة الله يحب المحسين جي ربنا في آخر الربع ليوجهنا أتاري جماعة الكفار في غازة أحد إما شافوا المسلمين انكسرهم ومثلوا التبعين والإشاعة بتبقى أن محمد مات فرهبا عطيه ليهوا بتعالوا بقى فضوقة بقى سيوا بقى بتاع الإفلام دي إسانية او بقى الملوك وكذبين تعالوا بقى نضمننا رب ملا بيقول المؤمن خذوا بالكم بقى تاني مرة تجيلكم شدة ما تجيلكموش يعراكم ان العواقب للمؤمنين الشداء تتيجي بس كده كسحابة صيف عن فريح تكشع سحابة لا تنطر ولا ترعد ولا تبرق هيب تاني مرة اي امتحان سوادي تجيلكم تبقى زي الاطفال يا ايوه الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين وترجعوا كفراتي في الجاهلية إذنما كنتوا على شفى حفرة من النار فأنكذكم منها أما لي قال بالله مولاكم ما إيه بخليكم مع الله مش مع الكفرة بل الله مولاكم هو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كما رعت وديه الله إن مهما كان الكافر مسلح لأن لعدم وجود رصدي من عنده ولا هدف ولا مستقبل في الآخرة فتابد المستمر خائف لأنه إيه عاوز انه سليم عشان الخمور والنسوان والملذات المسلم بيبقي حارب وهو مشتاق زي العروسة الجزء ليه؟ عنده امل ويقول حتى لو مت عند التمنعات ده الحاوض قابل انبياء هناك والملائكة والشهداء وابوه وجده يو عنده يوم الاخرة فلو متح يموت شهيد وهيبقى الجنة مفتحة لك والشهيد ثم يشهيد لانه روحه تشهد الجنة قبل غيرها ومعه الشهادة حتى ربنا ما يسألس في القبر هذا يلاقي الشهيد لو يسأل في قبر الكفى ببريق السيف على رطيس ألم كفاية عليه العصر في الدنيا خلاص سرل وامتحل وأجاب فالمؤمن له هذا سننخي في كلام الوحف بما أشركوا بالله ما لم نزل بي النار نتحذ الله ومئة ثلاثة الظالمين وبعضين ولقدر صدقاكم الله وعده هذا ك... آخر كلام في الربع بيجاوب ربنا فيه على سؤاله الصحابة هم الأجائم من الغازوة الانكسر ذا دي بيقولوا للنبي يقولوا بعضوهم احنا ازاي اخواننا مش احنا اولاد مش احنا المسلمين بتعلم بك اي مش هو الرسول هو اي وهو الرسول مش القرآن اللي بيهندل هو اي مش اعداءنا هم هم بتعبادنا اي المال ليه اننا هزمنا فرب منها اقول لكم ان اول معركة هزمتكم من اول خطة ولا انتصرتوا من الاول انا لا انتصرتوا هزاي بالكلام انا الاول المعركة لم تفديها واحدة اتلت اربعتاشر منهم اربعتاشر كافر اتلتوهم حصل ولقد شبلاه فالليلا ولقد صدككم الله وعده لهم باذنه نزم فيهم حتى اذا فشلتم وتناسعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة اللهم قال بعض الصحابة والله ما كنا نظم ان احدا مثل الصحابة يريدوا الدنيا حتى نزل تأذير ايضا فعلمنا ان لسه ناس فيهم مسلمين جدد او مسلمين خيطين منافقين فلسه المطانع انما شافوا الغنائم والنطر يوم احد كيوم بقى تقالوا هلوعد على الجبل وهم يلموا الغنائم ونسلع من المولد بالحمد انت نزل يا اخوانا انا تقيم يا اخوانا الاوامر نزل خمسين وفضل اثناشا النطر يا خالد تصرفوا ورا جاد راح ضربهم بالنبل ما وقف مع رئيسهم عبد الله ده قائد اللي كان رقيمات بجري روح روح حضر كل فربنا بيقولوا مش تشتغلوا ليه ده 70 دلوقتي من قذول ده كمان لو حبيت اعمل باب غضبي كنت شطرت لك كلكم ليه يا رب ده ربنا انا اللي في الاول طلعت معاك ومشيت المال ايه اللي جرى ولا كانوا صدقكوا والله وعده انسوا السنون انتوا القط باذن الله حتى اذا فشلتم هيجاوندك وتنادعتم فالأمر نسوا لنزل فسولة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من بعد ما أراكم نصر منكم ما يريدوني لهم نزل طب يا رب الخالفين دول نزل بيت الجزة بو ايه الله إذا حلت المعصية في أمة ولو من واحد وسكت بقية أفرض الأمة عزم الله لجميع وآزه دل على أن سنة الله في الأمم التكاكل والتضام اوعدتوا لبقاني هزيزي برحبتي والله العظيم ان العجب ليس العجب ان ربنا يحرق الدنيا انما العجب كل العجب ان ربنا صار محمد بلي ده المنكرات في كل مين في كل شارع سبحان الحليم فالرب يهزن الصحابة وفيهم نبيه. عشان خمسين نزلوا فوق الجابن وعاصوا الامر خمسين يا رب ونزلوا بليت انهم ياخدوا هنائم بحسب علوم يشتركوا مع الغلائم للغوين جايين من ضمن الجنوط فنفسوهم ياخدوا حاكم هذا المطلق يعني حتى مش إجراءه لا قبل الله شير مخاضر ولا بتوعني سواء واشواء مفروشة ولا هاريانة دلتين عشان ياخدوا من ثمرات الحرب اعتروا الله ما هذه معصية وخشل وتنازع في الأمر ويجيسي منهم سبعين ومنهم سير الشهداء حمزة وصير يجرح ويصاب يومها إصاباته حتى إنه نزيز ما يخليش يطلع على رجليه تليم ويبه لا ب يقول اولما حيجي الشيخ شغاني راه بالربع بعد جزء اولما اصابتكم مصيدة قد اصابتم مثلا اهتمانتم فيه ببادر السرين منه سبعين واثلين سبعين قلنا بس اقتلوا منكم سبعين ما فاروش قلتم ان هذا مستقررتوا منه قلت له هذير هو من عندي انفسكم يا الله نفس مين يا رب نقل نفسه دو الخمسين المعرفش المنكر اذا اظشف اذا ظهر المنكر ولم يغير يوشك وان يعل الله الكل بعذاب استاكت وفير استاكت ما قال احنا بقال من يحلع ليه ما انا مسجوا يا شوطان انت بس الممكن بقعي يا اخي انت اقول للجماعة الصريح متوعك ان اعرف الجامعة قلوا والله هلا عظيم لو ارثر الله لنا نبيا من قبل كده يقول لنا ان المعصية حضور وصحبها بس كنا ارتحنا وكنا بتحدينا زمان وقلنا على قد زمانينا اللي بيجولنا وليحنا عديد وان شاء الله بيجولهم بره ده المصيبة إما بتنزي بتعب الرحمة تخص والنقمة ايه والنقمة اه فاحنا خيزين أوحى الله ولا يوشع إني مهلكم من قومك 100 ألف من خيارهم و من شرارهم فقال يوشع لما يا ربي الأخيار لزمتهم ايه نمهم قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وواكلوهم وشاربوهم بعدين معاه رحيم جاي أنا عملي بيصلوا يصوبوا وتقع بره يمشوا مع المجرمين ويشجعوهم ويأكلوهم ويشربوهم ويعملوهم وخدوهم إنما الغضب معناه إنك تعتزل مجتمع المنكرات وكيبالوقت أعتزلكم وما في العمل إلا هو ربي برئيب عمل كثيرا وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأوه الكهف ينسوا لكم ربكم الرحمة أعزل المنكر فإن لم يزل فزل أخيرا ثم صرضكم عنهم ليبدا صرف مين وربنا صرف للصحابة ولا صرف الكفرة لا صرف للصحابة بقى ما تغيره بقى مش راهمينها يعني مبنى بقول ان كنت قادر اخليكم تمتصروا عليكم لكن قادر اللي شلفت رجليكم وشلفت إليكم عشان ما تهدموش الكفار جدا لما فعلتم من عسان أمري ثم صرفكم يا مؤمن عنهم عن هديمة الكفار ليه تياب تريكم يبقى رب انت ربنا على الصحابة مع عشان بقى رسولة اصدقى ما تسامح قالوا لقد دعاف الله عنكم والله ظنفضل على المؤمنين اللهم عفو عنا يا من فوت عن آبائنا وأجددنا أنا برضو عشر خاطر نخرط بسرعة ونتفرط أحكام الصيام بالتفصيل الشيخ شعران إن شاء الله الليلة جاية حقيقة رئيس تصعدون على تنوع أحد الربع اللي جاي بعض النخرط وسؤال عمران قبل رمضان مع أحكام الصيام قولوا معي أستغفر الله العظيم وأتنوب إليه كتوبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الزنوب والمخالفات وعزمنا على اننا لا نعود الى معصية ابدا سبحانك اللهم وبحدك وعلوان لا اله الا انت استغفرك وتقولك دلوقتي اخوان فاضل تلت تلبع في اهل امران اخترح الشعبان اللي الجاية اللز... هنخلص قبع ونصف تفسير ان شاء الله برضه المذ مش حطل مش هطلب عليكم خصوصا وانتم قال لكم بقى عند ربنا ساعه دلوقتي الساعه 5:00 الساعه دلوقتي يطلع بعد الحاجه الثانيه الليله اللي بعدها اللي هي هتبقى ان شاء الله ليله الجمعه حلقه ربع ونص فرضين هما الثلاث اربع على طول على السيف ونيجي بقى ليله السبت ان كان الطرويح او غير الطرويح احكي لكم استاذين كلها بالتفصيل بعد صلاه الجمعه بنفذ الحاجه من الدرس حد الدكتور نجيب ايه كان شكر الله له وبارك الله فيه وكابتر خير اللي هو بيسأل عن دينه بيهتواره طبيب بيعالج والسؤال اولا بيقول انه بيبعث المجمعات الثلاثية دجاج زبح في بلاد غير اسلامية وبيسير زبحه في الخارج شبهتين طالت الزبح تكون غير شرعية بالالات مثلا وانه لازم يذكر عليها اسم الله الخراطه يعني والسؤال الثاني ان في المحلات التجاريه بيبيعوا بعض الالبان وبيقولوا برضه انها بتيجي من بلاد خارجيه واسالهم انه اللي بلغوا ان لبن الخنزير بيكون بيستخدم في صناعه هذه المنتجات ويقول يعني اللبن الخنزير زي لحمه ولا مستثنة وقال لديكم أي علم عن حقيقة الكلام ده السؤال الثالث انه بيعمل طبيب وبيسأل عن موضوع الحؤن في رمضان اللي الناس بيخذوها والقصرة والحاجات دين المرائم بتاع الجلد والحد من نزيف وعينات من الدم أما من جهة السؤال الأولاني فبعد شكر الدكتور نجيب هيكل على حرصه على الدين وعلى أباء عمله في العلاج بأمانة فنقوله على جواب السعيد الأولاني من ناحية الزرايح وطريق الزرايحها وذكر الله عليها المحرم في الإسلام بالإجماع بالعيمة الأربعة ما تيقن المسلم أنه زرايحة مشرك وثني غير منتسب لكتاب تماوي وأرجم الدكتور درجة مثقف أن يأخذ بنام التعبير لازم يكون أنت متيقن بحسة إذا تحرف بالله أنك تتيقن مية المية إن هذه الزبيحة زباحة واحد مشرك لا يؤمن بتوراة ولا إنجيل ولا قرآن لا يتمنسوبة لكتاب سماوي مهما كان أصحاب الكتب السماوي غيروا بدلوا لأنهم كانوا مبدلين ومغيرين أيام الرسول ومع هذا ربنا قال وطعاموا الذين قدوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا له ومع كونهم كانوا بيذكروا اسم الصليب على الزبائح ومع هذا فالكون منسوبين إلى أي كتاب سماوي أباح الله لنا مصارة وأكل زبائح او ان يكون الزبح بالوقت الزئ يعني واحد آآ ضرب آآ حيوان بمسقل في حجر ولا مسواه ولا حاجة فطس برضو يبقى حرام لان الحلال الآلة اللي بتنهر الدم ما انهرت دم وذكر اسم الله عليه فاقول ده الحديث كده ما انهرت دم وذكر اسم الله عليه فاقول وقال قول يا رسول الله ان في تعال الزباح بالجلة من اماكن نحن نشعرفين أصحابها سموا على وقالا قالوا سموا الله أنتم وقلوا قلوا بسم الله كل. لأن كل مجهول الأصل فهو حلال وطهر ولا تحرم إلا ما ثبث عندك يقينا بإيه تعرف أما إذا قلتنا حعرف ليه أنا شعبه منك خلص بهذا يكفي الجهالة بتاع الشيء يكفي في حلها وطهارتها كما لو مررت على ماء وما أنتش عرف هذا الماء الطهر وهنا نجيس كل شيء الطهارة والأصل في كل شيء الحل ما لم يثبت النجاسة والحرام بأقيم أما قوله تعالى ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه في إكمال وإنه لفسق والجمله هنا حالية يعني ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه في حال أنه فسق والزبيحة لا تكون فسقا إلا إذا أهلت أو فسقا أهل لغير الله به أهل باسم صلم أو باسم وثن أو وقذ كما فصلها العلماء حتى الشفعية قالوا التسمية سنة ولو تعمد ترك التسمية فإن الزبيحة بتاعته تبقى حلال حتى ولو تعمد ليه قالوا يا سواء في واحد ساعات ما, ما بيسميش قال اسم الله على قلب كل مسلم والد ثاني أو قلبه من جوه والسلام وإحنا طبعا بنميل إلى جانب التأثير عشان ما نشككش الناس وإلا حيث هعيشيتهم كلها لكتناكت والناس مش نقصين غلط النور اثنين الخنزير كله حرام لحمه وشحمه ودمه ولبنه لم يستهسن من الخنزير الا الشعر بتاعه للخراجة يعني الخياسة كانوا زمان كده ياخدوه يخياسه وزير ابرة اما كميع جسمه حرام فمن تيقل ان لبنه بيخلص على هذه المواد اللي الدكتور ذكرها منتجات الالبان حتى ايضا بيحلف على ذلك متيقنا يبقى ما يضحشوا ليتباولا اما مدرد الشك والاحتمال والوسوسة فاذا يترتب عليه كثير من الحرج للناس ولا يمكن نفتعى نفس الباب الا ما يا بقناه والحديث سمو الله انتم وكروا لما ثلاثة جميع الحقن بكل انواعها هنقول ان شاء الله يوم الجمعة في الدرس وبالليل جميع الحقن بكل انواعها لا تفطر الصائر لا تفطر لا وريدا ولا عضرا لأنها تدخل المادة إلى الجسم من منافذ غير مفتوحة أصالة والفقهاء قالوا المفطر ما وصل إلى الجسم من منفذ مفتوح أصالة ربنا فتعه لتناول الشراب والطعم كالأنف والفن أمن حتى العين أي من الحلق للحلق لو وضعتها الأطرة ولا المسك بتاع العين ولا الكحن وأحسب طعمه في الحلق يبسق مسك ويلفظ والصم بتاعه سليم الواحد ما بيستحمى المسام بتاع الجسم فعلا بتدخل شيرها رطوبة في الجسم لكن لا من منافذ غير مفتوحة للطعام والشراط فلو أحد اختسل في رمضان بالنهار وأحس بالرطوبة في جسمه من جوه الصم بتاعه سليم 100% أو دخلت الماء من ودنه العزن لم يفتحها الله من اجل أن يشرب منها الإنسان ولكنها للسمع والفتحة اللي فيها غير متأفصلة في الغذاء وإنما هي كالمسامة طيب بس العلم قالوا الحؤان اللي تفطر هي حؤان الجلوكوز حؤان الجلوكوز هي مغزية تماما بيستغن بها المريض لأنه تاجه بأنواع الفيتامينات أما الحؤان الثانية اللي هي سواء كان غزاء أو دواء أو فيتامينات فلا تفطر في العرق أو في العضل بل الشيخ شالتوت شيخ الأزهر في كتاب الفتاة الله يرحمه قال إن الحؤان الشرقية نفسها وخذ الفتوى من الشيخ رسول الرضا محمد عبدو الحملة الشرقية لا تفطر لأنها لا تدخل طعاما للجوف ولكنها تستفرغ ما في فتحة الشرج والأمعاء من مواد ضرة فهي لا تهزي ولكنها تستفرغ الداء وتنزل للفضلات الضرة إلى هذا الحد أما أخذ عينات من الدم والعضب والحجامة فلا تفطر بس قد تعرض الصائم للفضل عشان الضعف لأن الحديث قال أفضل الحاجم والمحجوم الحاجم لأنه يمص الدم فربما يضعفه ولمحجوم لأن الدم ربما يضعفه وما ينزع منه أما إذا تحمل وصام الصم بتاعه سهيد وعلاج بنزيف لإيقافه بأي أدوية غير وصلة من طريق الفم والأنف للجوف ما يفتعش والخلاص أن المفطر هو مع داخل الجوف من الفم والأنف والمعدة رأسا لا بشيء, لا بشيء مثل الجلوكوز وكان بعضهم بيقول ان واحد لو استنجة وفي اسماء الاستنجة المية داخلت من جيوه ولا بتاع وقال في ابنه الشيخ ابن الجوزي هل ما جاء الله وصاوه على دبر ولا على اذن ولا على حليل حتى الحونة لو انوضعت ولا البتاع اللي بينزل ابوه البول لو عنده واحد انحصار البسطنة ايوه الاسكار مش عائر السماعي ايوه عشان تلزع البول من الذكر ليس في هذا غذاء ولا يفتر الصالح ولعل الدكتور نجيب إذا كان عنده بعض استشكالات إذا إحنا هنقول لحجاب إن شاء الله أعض الجمعة يبعث لسؤال إذا إحنا موبيل إلا لجان إن شاء الله أولي بعدها يبعث لأسئلة ثانية إلتفصار وإلى مستعد آخر يسأل بيقول إنه سبل واحد بيع دينه كان غضبان أوه أوه والراجل البيع عمل معه حاجات غريبة وقال لأمك وجاب له أمك كلام وحش فرحت لابله هو غضبان سيقول يعني الوليها راحب فين ود... ايه الحل اه... استغفر الله يا اخي وانت بالشهدين وعاهد الله قال لا تعود ومن باب كنت متجوز محرفش مولون من شاب متعلم محرفش كنت متجوز فالافضل لك عشان المذاهب الأربعة قالوا إن ساب الدين بيكفر وبيفك الأصمة بتاع الزواك فتجيب زوجتك تاني قدامنا فرين ولو من العيلة وتقول لها زواجي نفسك تقول لك زواجتك نفسي والشهود قاعدين عشان تجادل للعهد تاني قبل ما عدة تفوت ورد منها يطوب علينا أغلب الناس عشيين في الحرام ما يقول لها على ماهر قدر كذا ولو ربع جنيه والمؤخر زي اللي سابت في القتيمة من غير مأزول ولا حاجة أخ بيقوله انه قاعد عشر سنوات ما بينجبش و وصرف وعمل وأخيرا الأطباء قالوا له الفتحة إنك تتبرع بمبلغ خوة 13 جنيه لأحد الواحد المشايخ تحطره الصوفية عشان يعني يحبلك مراتك أو يخلات حتى الحسين يعني واحد من المشايخ بتحطوه قال له الحسين ادفعها عشان إذا ربنا جابلك حاجة وبعد ذلك قول فكرت جيدا وأشارها عليه بعض الأصدقاء المخلصين لأن أتورع بها للفقراء والمساكين بدل ما تروح نقل لزعيتهم معيطهم والتطرحيت فبيقول يعني أنا أعتبر غير حالس في اليمين والإقدام شمين يا ابن وبعد ذلك لايتك الفتحة ما هي شمين قررت الفتحة عند الوعود هذا عاده ولا عب عباده إنما اليمين تقول والله العظيم نعمل كذا أو على الله نزل وبعد ذلك نزل لما ننتقل للآخرة اسمه نزل لا يجب أن توفش بفر مبارس كرات الفتح عليها تتناثرا ولا يمينا وهو بعض المشاريع الطرق فتفع للفقراء أولئت المبلغ للجامع هنا وعليه هنا حضملك الهكاية دي قديك وصف الجامع هو عاوز ثمن بلط والعجن والصلاة أخر يقول أنه أدرك ركعة الأخيرة في الصلاة المغرب في جماعة ركعة واحدة بس بعد لما يتلم يقوم يجيب ايه يجيب ركعة ويتاحي للوسط ويقوم يجيب التالتة ولا يجيب ركتان على بعض الطريقان جائزان المالكية قالوا أتلتين على بعض وقعد سلم ويبقى كاين اجبت مع الإمام الثالثة يبقى والله يكتوله والتالي على بعض والشفاء هات واحدة وقعد ساحة الطريقتين جايزين يا ابني اخ بيقول له زميل مسيحي وأنه يعني يظهر مأمل فيه انه يجيب رجله بقول اعماله صالحة اخ بيقول يعني هل النقاش مع المسيحيين حرام؟ ربنا والولد جاهل واهل الكتاب الا بالتي احسن فاذا ناقشتهم احذر انك تصعر في دينهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا غير عليم ويبقى انت الملعون اذا كان الكلام كلام مجرد يعني كلام هادئ من غير التعارض كان بها اما على النقاش سب وطعن حيطنوا محمد وانت في عيسى يبقى رحت انت في لكي يستمع المحاضرة نحن أولا لا نكر أحدا على دينه ولكن لو حبه هو الخش بنيت خير فله ذلك لأن الرسول جاله وافضل أجران وإحنا قلنا كلام ده في أول آل عمراء ستين نفر ودخلوا المسجد بتاعه وصلوا إلى قبلاتهم في قلب المسجد وعراض الصعب أن يمنعوهم فقال الرسول لا تمنعوهم دعوهم وما تدينوا به على إنه رسمنا إحنا ما بكرش حد بس إحنا خايفين لا يكون مش عارضين حد يجاسف علينا إذا كان ده اخر بريد خير يا ابني اوعى يجيب لي ايدي لك انت اوعى يقلبك انت ذهب الي اصطاد فصدوه بيقول واحد برضه انا بعتقد مع انه قال مش هيطلع الجواب برضه يبقى قعد ويجيب على مزاج ويجي بعد يوم يقول لي انا بعت لك انا جاي سؤال ارسلت لك منذ اربعه اسابيع سؤال والله انا جبت عن هذا السؤال ان هو زي بعضه اخر بيبيع فطير في رمضان واني جرت عنهم لحد نفات لان هل يصحى بيع الصمش البيع في رمضان جائز الاطفال الصغار لان طبعا الصمش على الكل فيه اطفال ما بيصموش فيه مرضى فيه غير مسلمين فاذا كنت هتبيع للاصناف دين اطفال سغيرة او ناس مرضى غير مكلفين بالصيام او واحد على العادة طبعا انت غير مكلف انك انت تجاست على الناس فاذا حتى بيعبة هذه النية ان اللي هو اخذ عيان ان اللي هو اخذ واحدة عليها العادة اكفر طوال يارين اما اذا اتقلت بقى اللي هيشتري بينك صحاته زي البوم والجر عربية بيشدها بغل وعنده صحة وحياكله هو ما تعودوش على الحرارة وانت غير مكلف بالتجسس اخر يسأل بيقول ان والده ماشي مرافق واحدة وهو بيشتري التالتي من غيره مما تعرف وقال هذا وكل الناس بينصحوه يقول ده علاقة بريئة علاقات بريئة يعني انا رأيي سيلك انت لا الناس حينفعوا ولا انت مهما قلتوله اذا كنت متأكن صحيح احسن واحد هيجيب رجله وحيقدبه ايه قول لامك بينك وبينها كده وانت ان شاء الله هتفرج على الشبش بصباحا ومثال وان شاء الله هيسيبك وحضيطل عفان يوم وحيجيب تارزي وترتاح انت بس حل امك على المصحف ان انا اجيب سيره ان من بره عشان طال ما انا كاتش عليك انت اللي هنخر الكتاب الا انت تقول والله العظيم خلاص مالاش المصحف ده اللي يدعك طب <تصفيق> اذا قصدك كلام الله صبحه من صفات الله اصبعي من مناقشه اجنا الى اما اربعه اخي قلبي بيقول انه حلف بربه ما هيفعلش كده وحالف يعني وما فعلش ان ما هو كانت نيته واحد من أصابه قبله قال له انت عملت وقال ليه ما عملتش والله ما عملت هو كان نيته يعمل يا ابني ربنا مش هيخذك عن نية هيخذك على التنفيذ ألم كنت ناوه تعمل وما عملتش يبقى انت صادق في يمينك ولا كفار عريق آخر يسأل بيقول قبل الشمس وقتطلع يصلي السنة الفرد ولا السنة بس اللي كان الوقت يتسع للاتنين يبقى صال للسنة الأول ثم الفرض اما اذا كان الوقت على قد الفرد الناس إلحق لالفرد لأ ان خريب اغضر وبعد الشمس وترتفع ايب اصلت سنه فئة جيم حتى الفتوى تاني في شاعر رجب مجلة الازهر الرسمية فئة جيم زعل استثمار هي اللي حلال اما الفو بيه هي اللي حرام وبيعلك العبرة في الحامل بقدرتها او ضعفها في الصوم ولا الخيار الحامل او المرضع لها لحق الصوم ان قدرت يعني بس تكون بتردع والنفاة انتهى إذا كان عندها قضرة حتصول تسوق أما إذا كانت ضعيفة فربنا منعط الحامل والمرضع رخصة الفطار وتبقى طيب من ربنا يديها الصح إذا استمرت الحامل والرضاع والضعف تطلع عن كل يوم 15 إلش فدية وإذا كان ما عندهاش جزء يتبرع لا إيه عندها ولا جزء يتبرع لما سقط عنها الأداء والقضاء والفدية والله رحيم هذه صح يستهك في الصوم السواك في الصيام قبل الظهر وبعده كان النبي يستاك طول النهار آآ بيقول ال معومه المفطر ساعات بيجي لابويا ناس في رمضان ويقول له روح هات لهم السم القاري فمش عارف اعمل والله فاهم والدك الاول ان معومه المفطر حرام ده قد الامكان كده فعم واذا مقدرش يفهم يبقى سيبه هو اللي جيد لا طهات المخروف في مصير خالق سيبه هو يتحمل بقى يسفه يبقى ساعد ما يجي لك طيف على مرة ساعد ما تشرب مانا فيه طيف جاي من اياهم هات اي حجة وطلع بره وسيقوق يشيل غلب على بناه هذا ما هوش حيطاوع هل من السنة ان السجدة الثانية تنقل بالأولى لا كل سجدتين قد بعض بس الركعة الثانية تبقى اقل بالأولى والثالثة اقل بالثانية والرابع اقل بالثالثة بس كل سجدتين مع بعض قد بعض واحد مأموم مغلاش ما الفتح ورأي الإمام يبقى غالب الأئمة يقوله شرطه بطلة بطلة يبقى هيئة بلاش بلطجة لها صلاة الماء لم في بفزعة الكتاب ماذا بالإحنا فينا ضعيف اختلف والدته مع خاله وغضت وأطعت خاله وهو أخذ سعالان عشان أمه من شهرين وخاله ما بيصاليشها للجمعة بس راجل زواتي فقال يا صح لي ان اكلم خالي واترك رهضة الامي ولعنى على ابوار الشهر الكريم لما انت حتغطي رصة وتعاري رجليها يا ابني ان ما اتكلم خالك عشان خاطر رحم وتغطى ممك لما انت وقعت في نصيرة كبرى.